والله أضل أعماله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق ق من ربهم كفر. الحق من ربهم كذلك يضرب الله What now? I feel Um, Love God, man. Yeah. Yeah. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تكواهم